بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميد حميد والكتاب مبين والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيب وَمَا أُنزِلَ بِهِ أُمّ لِكِتَابِ الْأَذِينَا عَلِيمٌ حَكِيم أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ فَصْحًا أَن كُنتُمْ مُسْرِفِينَ أَفَنَظِّبُوا عَنْ قُمُ الذِّكْرَ طَفْحاً أَنْتُمْ أن قَوْمٌ مُصْلِبِينَ وَكَمْ أُوْسِلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِ وَكَمْ أُوْسِلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِ وَمَا يَأْتِيَنَّا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من نبيهم إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين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 والثماوات والأرض لا يقولن غلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا أَللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ عَلَيْهَا سُبُلًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَكُم وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشونا به والذي نزل من السماء بلدة ميتا كذلك تخرجون فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون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 تَوَعَلَى ذُوورِهِمْ مَتَذْكُورٌ عَمَّتَ رَبَّكُمْ إِذَا تَوَيْتُمْ عَلَيْهِمْ نَتَفْسَهُ عَلَاهُوِهِمْ مَتَذْكُورٌ عَمَّتَ إِذَا, على إذا تَوَيْتُمْ عَلَيْهِمْ وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا ثم تذكروا نعمة ربكم إلى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 قالبون وينا إلى ربنا قالبون وزعلوا له من عباده جزء وزعلوا له من عباده جزء إن الإنسان كفور مبي أخذ مما يخلق بنات وأصفات بالبنين، أنتخذ مما يخلق بنات وأصفات بالبنين، وإذا بوشروا أخذهم بما ضرب للرحمن مثلاً. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا فَضَّلَهُ الرَّحْمَنُ مَثَلُهُ الَّذِي ظَنَّ ظَنَّ السَّوْءِ فَضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ بِمَا ضَرَبَ الرَّحْمَنُ مَثَلًا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا سُوَّدُوا هو قدير، أو من ينشأ في الحلة وهو في الخصام غير مبيد، أو من ينشأ في الحلة وهو في الخصام غير مبيد أو من ينشأ في وهو في الخصام غير مبيد وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنسا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنسا. أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم. ستكتب شهادتهم ويست أَلُونَ كُتِبَ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخلطون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم كتابا من لا يملّوا التمسك، بل قالوا إن وجدنا. على أمتي وإن على آثارهم مصدون وكذالك ما أوصل من قبلك في قريت من نبي قال مترفوها وكذلك ما رسلنا من قبلك في قرية من الذين إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها تُن به كافِّونَ قالوا إِنَّا أُصِلُونَ بِكَافِّونَ فَتَقَنَّا مِنْهُمْ فَأُنْظُرْ كَيْفَ كَانَ غَابِطَةُ الْمُكَذِّبِينَ أَسْقَيْنَا مِنْهُمْ فَأَمُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ وَإِذ قال إبراهيم لأنيه وقومه إنه براه مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وزغلها كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون وزغلها كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون بل ما حتى جاءهم الحق بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين زاءهم الحق ورسول مبين ولما زاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون نَذَرْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَأَيْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَةً وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ بعض بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمهم أمة واحدة لجعلنا ولولا أن يكون النات أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا فضة لَدَعَالْنَا مَنْ يَسْهُو بِرَحْمَنِهِ بُلُوغُمْ سُقْفًا مِنْ ذَهَبٍ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِضَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ سُقْفًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَائِدَةً عَلَيْهَا يظهرون. لبيوتهم أبواب وسور عليها يتكئون ولبيوتهم أبواب وسور عليها يتكئون وذخوفا وذخوفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لَلْحَقُّ والآخرة عند ربك للمستقيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَسْتَضْعِفُونَهُ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ وَإِن إنهم لا تضونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهذلون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشرق حتى إذا جاء بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ قَالَ يَا لِيتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِأَسَلْتَ الْقَرِيدِ قَالَ يَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِأَسَلْتَ الْقَرِيدِ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مستركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مستركون أفأنت تسمع صم أو تهذ العمّي ومن كان في ظلام مبيد. أَفَأَنَا تُسْمِعُ الصُّمْ أَوْ تَهْذِ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ظَلَامٍ مُبِيدٍ. فَإِنْ مَا نَذَهَبَنَّ نَبِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ فَإِنْ مَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَنَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ أَوْ نُوَيْنَكَ الَّذِي وعدناهم, وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَذِي أُوحِيَ إلَيْكَ فَأَتَمَّ سِكْمَ لِي رُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَأْتِ الولون وان انه لحقك والقومك وسوف تتلو واسال من ارسل من قبلك من رسلنا اجعل ما واسال من ارسل من قبلك من رسلنا فَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ فَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ولقد أرسلنا بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فَلَمَّا جَاءَ أُذُنٌ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ أكبر من أختها، وما رهن من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها السائح أدعونا ربك بما عهد عندك إننا لا مُعتدود. وقالوا يا أيها السائح أدعونا ربك بما عهد عندك إننا لا مُعتدود. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي وَنَادَى فِرْعَوْنُ بِقَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وهذه هذه الأنهار تجري من تحت أ فلا تضيؤ وهذه الأنهار تجري من تحت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 او جاء معه الملائكة مقترنين فلولا القي عليه اثورة من ذاب اوجاء استخف قومه فأطاعوه، استخف قومه فأطاعوه. إنهم كانوا قوم فاسقين، إنهم كانوا قوم فاسقين. فلما سافونا تقملا منهم فأغرقناهم أجمعين فلما سافونا تقملا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثالا للآخرين فجعلناهم سلفا ومتلا إلى الآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه قالوا آلهتنا خير أم هو وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون بل هم قوم خطمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ودعلناه مثلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإن هو لعيم الاستعات فلا تمتون بها وتبعون وإنه لعيم الاستعات فلا تمتون بها وتبعون هذا صراط مستقيم. هذا قرآن مستقيم ولا يصدنك الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا يصدنك الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَأْخَذْتَ لَفِيهِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَأْخَذْتَ لَفِيهِ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إن الله هو ربّي وربّكم تعبدوه إن الله هو ربّي وربّكم تعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم دَخَلَتْ لِأَحْزَابٍ مِنْ بَيْنِهِمْ دَخَلَتْ لِأَحْزَابٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ وَلَوْهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم ضوتهم وهم لا يشعرون؟ هل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم ضوتهم وهم لا يشعرون؟ الَاخِرَةُ وَيَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ الْآخِرَةُ وَيَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذي وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبهون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وأكواب وفي ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأكواب وبها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلذ الأعين وأنتم فيها قاندون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها أكون تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيهم بلسون لا يفتر عنهم وهم فيهم لِينُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا غَافِلِينَ وَذَٰلِكَ عَلِمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ جَالُوا الْعَالَمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيُطْبَعَ عَلَيْنَا رَبُّ ونادر يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكتون قال إنكم ماكتون ما لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق يكارهُ لا قاهرهنا بالحق ولاكننا ابعثكم للحق كارهُون ام ابرم امرا فان ما مبرم ام ذَهُبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ لَهُمْ وَنَدَاوُهُمْ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّنَا لَا نَسْمَعُ لَهُمْ وَنَدَاوُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَقِظُونَ كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرف عنه يَظُنُّونَ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمُهُ الَّذِي هُمْ لَهُ وَاعِدُونَ سَيَرَوْنَ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمُهُ الَّذِي هُمْ لَهُ وَاعِدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي تبارك الذي له منك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك <تصفيق> لا غت إلا من شهد بالحق وهم كل من أراد أن يدخل صلاة عباد الله من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم كَمَا يَرَوْنَ الْعَادُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ Dan kul tidak melihatnya turun, dan